وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إلا قال مترفواها إن وجدنا آباءنا على أمم وإن على آثارهم مقتدون فَلَا أَنَا وَلَوْ جِئْتُكُمْ بأهدا مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آثَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ فَنَتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنِّي بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱلَّذِى فَطَرَنِ فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِى عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ بَلِ ٱمْتَتَٰتِهَآ أُو۟لَٰٓئِكَ وَءَا بَآؤُهُمْ حَتَّىٰ جاءهم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 وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهٌم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم نحن قسمنا بينهم معيشته في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات اللي يتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يج